هُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى الأرض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ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 بذنوبهم وأنشأ من بعدهم قطنا آخرين ولو نزل عليك كتاب في قر فلمسوه بأيديهم لقال الذين, كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا عليهم ملك ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا يُؤم. غَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُل سِيرُوا في الأرض ثم وَمَنْ نُنظِرُ كَيْفَ كَانَ عاقبة قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم كتب على نفسه لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا رهيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.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 مَنْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 إنما هو إلههم واحد وإنني بريء وإنني بريء من تشركون الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين خسروا أن سَبُم فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَمَنِ الله مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعون ثم لم تكن فتنهم إلا قالوا والله ربنا إلا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم انظر عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكن طَمْهُ فِي آذَانِهِمْ وَقَرَّاءَ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُنَيِّرُوا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ يهلكون الا انفسهم وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا, فقالوا يا ليتنا نرد يا ليت ونكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا, فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فالبدأ بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بذقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا, قالوا يا حسرتنا على ما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 الآخرة خير للذين يتقون وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِرُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِن الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ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 Samen en met وقالوا لولا نزل عليه آية من ربّه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما ميّاد في الكتاب من شيء ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمّن أمثالكم ما فرّقنا في الكتاب منها شيء وما من دَبْتٍ في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه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 قبرك فأخذناه فأخذناه بالبساء والضلل إلى علهم يتضطعون فلو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 فنصرف الْآيَاتِ ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أَوْ جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك والذين كذبوا بِآيَاتِنَا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أَقُولُ لكم عندي خزايا لا إله إلا الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن التبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وأنذر به الذين يخافون أَن يُحْشَرُونَ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 وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالتنا ثم تاب وأصلح فأنه غفور رحيم ثم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 ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين، وعنده فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.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 عليه ما رجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويحسن عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون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 البرد والبحر تدعونه تضطعا وخفية تدعونه تضطعا وخفية لان ان من هذه لنكونن من الشاكرين قد الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون وكذب بهم قومك وهو الحق قلن است عليكم بوكيل وكذب به وكذب به قومك وهو الحق قلن است عليكم وهو الحق قلن عليكم بوكيل لكل نبئ مستقرون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 انك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع الطغاة الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذاكره ولكن ذكرى لعلهم يتقون وَدَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَةً وَلَهُوَ وَقَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبَسَّلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا لَيْسَ لها من دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنَّ تَعْدِلَ الْكُلَّ عَدِيلٌ لَا يُقْحَفْ مِنْهَا أولا اَلَّذِينَ أَبَسَلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ لَّهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ من دُونِ اللَّهِ ما ونرد على أعطابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحابه يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا بنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون O, de heilige, de heilige, de heilige, de heilige, de heilige, de heilige,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 فَلَمَّا قَالَنَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ القوم الضالين فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا ربي هَذَا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 جوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا رب شيء وسع رب كل شيء علما فَفَلا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْ نَكُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا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 ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قدل ومن ذريته ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل وآل ويونس ونوطا وكلان فضلنا على العالمين ومن آباءهم وذرجياتهم وإخوانهم وجت بينهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو وَحَشَنٌ كُلُّ حَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ولا ابا وَقُلِ اللَّهُ مُنَزِّلُهُ فَمَذَاقُوا فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلِتُنذِرَ أُمَّةً وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وهم على, وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى الظالمون الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباصطع يديهم والملائكة تباصطع اخرجوا انفسكم ولو تروا اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه فسكم اليوم تجذون عذابهن اليوم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم, وكنتم عن آياته تستكبرون وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى وَلَقَدْ جِئْتُمْ وَنَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوْلَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نرى معكم شفعا اَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عنكم ما كنتم تزعمون كُنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ تَامَّ <تالكالك> كَمُ اللَّهُ فَإِنَّكُمْ فَارِقُ الْإِسْلَامِ قُلْ إِصْبَاحٍ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكْنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ضُرْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفطهون وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به, فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خطرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا ومن النخل مراط العهق ونادانية وجنات من أعلام والزيتون ورقمان مشتبه وغيره مشابه كل من إلى ثمره إذا أثمر ينظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه. إن في ذلكم لا جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السلام Sterker nog, dan صرف لنفسه فمن ابصد فلنفسه ومن عميت عليه وما انا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم ما فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدة أيمانهم وأقسموا بالله جهدة إيمانهم لإن جاءتهم آية لا بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشطنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا, ما كانوا ليؤمنوا إلا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 إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فَكُنُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ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 فأحييناه وجعلنا له نورا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكافر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية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 ان يهديه ويشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضلله يجعل صدره ضيقا حرجا, يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا كأنما يصعد كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الدهس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما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 ربنا استمتع بعضنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال قالنا مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا أعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وضرتهم الحر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 وقد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي شأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وعاتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَتَصَدَّقُوا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرُونَ حَرَمًا مِّنَ اللَّهِ تَيْنَيْنِ أَمَّ اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كنتم صَادِقِينَ ومن, الإبل اثنين وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ قُلْ آنَ الذَّكَرَيْنِ حَرَمَ أَم أَمْ كُلٌ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 قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او, دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد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 ذلك جزيناهم ببضهم وإنا لصادقون. فَإِن كَذَّبُوكَ فَطُرُبُّ رَبُّكُمْ ذو رحمة وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا وَلَا آبَاءَنَا وَلَا حَضَرْنَا وَلَا حَضْنًا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 لا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء أهدكم أجمعين قل هل نشهدكم الذين يشهدون أن الله حرام هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم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 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق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 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْتَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَأَنَّ هَٰذَا صراطي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 وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم كنا بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصطفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا, كانوا يصطفون هل ينظرون إلا أن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 قل <تصفيق> انتظروا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 بالسيئه فلا يجزا الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دين قيما, قيما ملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين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 وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع, ورفع بعضكم فوق بعض درجات اليابل فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإن لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد